أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من, من تحتها الأنهار ويجعل لك قفورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة تغيروا إذا رأتم مكان بعيد سمع لها تغيضا سمع لها تغيضا وتفيرا وإذا ألقو منها مكان ضيق مقرن دعوهن لكثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلج التي وعد المستقون كانت لهم جزاء ومصيرا كانت لهم جزاء لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله السليل قالوا سبحانك ما كان يضللنا ما كان يضللنا أن نستحي من دونك من أولياء ولكن نستعدهم وأباهم حتى نستبشر حتى نسوا الذكر وتنوقوا من براء فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَنْ يَضْلِلْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا شَدِيدًا وَمَا أَضْلَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا الطَّعَامَ إلَّا إِنَّهُمْ لَا الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَقَالَ أَنَا رَبُّكَ ضِعِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَ أَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّوَعْتُمْ كَبِيرًا يوم يغون الملائكة لا بشرى يوم إذن للمجرمين لا بشرى يوم إذن للمجرمين ويقولون ويقولون وقدنا الى ما امنوا من عمل فجعلناه هباء منثورا او حبل جنته يوم الى خير مستقر أصحاب الجنة يومئذ خير مستضبرا وأهزن مقيلا ويوم تشطط السماء بالغمام ولزن الملائكة تنب الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عشيرا وكان يوما على الكافرين عشيرا ويوم يعب الظالم على يديه اقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا, يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا وَيَوْمَ يَعْبُضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَ لِسْتَ خَدْثُ مَعَ الرَّسُولِ سَجِيلًا يَا وَيْلَتَى يَا وَيْلَتَى يَا وَيْلَتَى لِيَتَنِي لَمْ أَسْخِذْ فُلانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذيلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجيرا وَشَغَّالٌ تَجَالَى لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ كذلك لنسبت به فؤادك وردت الله تركينا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تكتيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرون ما كانوا أولئك شر مكناه وأضل سني.